بسم الله الرحمن الرحيم من صلاة التهجد كانت هذه التلاوة وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما من صلاة التهجد واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثين فقالوا إنا إليكم مرسلون من صلاة التهجد, صلاة التهجد بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء قهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج من صلاة التهجد ففتحنا أبواب السماء. ففتحنا أبواب السماء بماء منهبر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فالتقى الماء فالتقى الماء على أمر قد قدر مع الدعاء. مع الدعاء. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله أنت أهل التقوى وأنت أهل المغفرة أنت أهل التقوى وأهل المغفرة أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك من صلاة التهجد والطور وكتاب مستور في رق من والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون